ثم صدّقناهم الوعد فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ تعقلون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 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته فسبحان الله فسبحان الله رب العرش مما يصفون لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة؟ قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي.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 فَهُمْ الْغَالِبُونَ قُل إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ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 قالوا أتيتنا بالحق أم أنت من اللعبيين؟ قال بربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتَلَّاهِ لَأَكِيدَنَا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّ مُدَبِّرِينَ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 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تعقلون قالوا حذقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نهار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَمْمَتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الصَّلَاتِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين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 رحمة من عندنا وذكران العابدين وإسماعيل وإدريس وذلكف لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُهُنِ إذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّنَّ قُدِّرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذالك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهِ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَا رَغْبَ وَرَهَبَ وَكَانُوا لَنَا خَوَشِيعِينَ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 حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ وَقُتِرَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا ويلنا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 أيكت هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إن كنا فاعلين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 قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذن على سواء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعْنَتَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ